<تصفيق> مطر الرضا يحمي وفاض الجود فالله بالخير الوفير يجود شمس واقمع وحائب النعماء عنه تزيد غيم يزيح الضوء من كبد الفضاء تتشاءم الأرواح يا جره وجه الحياة سلى من ألوانه وكأن كل الخير ولا وانقضى صمتاً صمتاً فما عاد الكلام يطاق فالعقل يلهو في نعيم زائف والروح في لجج الهوى تنساق ما عاد يجرحنا أنين مصاب أو عاد يفرحنا هنى الأحباب ويد ونستلِك في غيظنا والأرض تغرقها بحور عذابي الدرب ضاع وضاعت الأوراد وكتاب ربي هجره يزداد صوت النصيحة خائف متنكر والمنكر استعلاف عم فساد فمتى نعود إلى ظلال السنة ونلوذ بالهدى الحميد ونقذدي لنستطرا الشرف الرفيع عن أمة تاهت فضاعها الهوى بماذا التي قسمنا من رب الكائنات ومالنا إلا أن عد للدين غير ضياعنا تصف السماء إذا تخاذنا ديننا قَسَمَنَّ بِرَسْمِهِ ٱلَّذِينَ ٱلَّذِينَ ٱلَّذِينَ